وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَفْرَحُونَ بِالْأَشْيَاءِ وَإِنَّهُمْ لَكَانُوا سَفِهِينَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَفْتَرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ 119. فتمتعوا فسوف تعلمون 110. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون 111. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما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 119. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجرهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَخْصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أن لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْلِطُونَ 119. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا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 إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بقونه من بين فرف ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وَمِنْ ثمَمَواتٍ خِيلِ وَالأَعنادِ تَ التَّخِذونَ مِنْه سَكَلَ وَرِزْق حَسَنَ إِ فِي ذَلِكَ لآيَتَ لِقَو مِ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 يرزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء اثب يجحدون 112. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات 113. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم وَيَأْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ بَلٰ تَضْرِبُونَ لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ